بسم الله الرحمن ربي فالق الحب والنوى, والنوى سبحان الله مالك للملك وإليه المصير رب براد الكون بامانه وبالعرش استوى, وبالعرش استوى بمره تصالي في الزمان وبيدها الخير الكثير يا رب عفوك يا كريم الجود يشديد الوى معظم صفاتك يا إله الكون والرب المجيد والرب المجيد يا رب يجعل كل حرف من قصيد السوا والهمني التقوى وحسن لي خواتيم المسير خواتيم. بسم الله الرحمن الرحيم ربي فالق الحب والنوى سبحانه الله مالك كل الملك وله المصير رب البرادك صار في الزمان وبيدان الكثير يا ربي عفوك يا كريم الجود يا شديد القوة معظم صفاتك يا إله الكون والرب المجير يا ربي اجعل كل حرف من قصيدي لسوا والهنيات تقوى وحاس اللي خواتي ما ويا قصيدي ياضي في والنات واهات الهواء وعمل لي ما ينفعك في يوم عبوس قنطرير يالله عبدك لك ساجد وجهه وقلبه والتوى بحبال عفوك يا سخي الكافي والعفو الوفير بسم الله الرحمن ربي فالق الحب والنوى سبحانه الله مالك الملك وإليه المصير رب براث الكون بامانه بالعرش استوى غمرت صاري في الزمان وبيدان الخير الكثير ما يفعل الجناي ما تجني طوى يا ما تحملي مينا حينها بالزم هرير وش حيلة بنا لي اشتدت لواهي بالكوى في ولي ولا في سقر خلد وساء المصير يا ربي لطفك في نقوها وهي سود طوى اشبه سواد قلوب خلقك ساعتي موت الضمير يا ربي صرنا في زمن إشوي عبادتنا شوا والناس ما تنهى عن المنكر ولا تمر بخير بسم الله الرحمن ربي فالق الحق والنوى سبحانه الله مالك الملك وإليه المصير رب براد الكون بامانه بالعرش استوى بام رفد صاري في الزمان وبيداه الخير الكثير نسهر مثل ما قال والعشاك يا ليل الغوا. نلعب ونلهو الفجر نوم هي حلها السرير والعمر حاجة من تهك والليل ذيبه لي عواب تبدل معاصي الله الغفران وذنوب التغيير دم صباح بندم خويل جاف وبقلبه خواء لا خير في دنياه يهنبه ولا طاب اللخير حليله الا هي لي اشتدت تبارح النوى يفلش ماء منكر لي انا داهي ويصار هنكير بسم الله الرحمن رقي فالق الحب والناوى سبحانه هو مالك الملك وإليه المصير رب باراد الكون بامانه بالعرش استوى ضمره تصاري في الزمان وبيداه الخير الكثير وليا بعدنا ولبقى معنا لواكفة نار وحب في يوم ما ينفع معا هذا غني وهذا أمير فيها انت سوا عند رب الكون نتحسب سوا والكل شخص بالبصر للي بكل شيء قدير يا هي أصحوا التقوع عن يوم نزع الشوى غلت يدينا من نسا ربه يصلى للسعير الحال مبكي ولا يداوي قلوبنا أي الدواء يكود نرجع نقت فيها سنة الهاد البشير بسم الله الرحمن ربي فالق الحب والناوى سبحان الله رب بن بارا ذا الكون بامانه استوى بمرت الصاريف في الزمان وبدا الخير الكثير أليق الحب والنوى رب بن بارا ذا الكون بامانه استوى